وَلَمَّا جَاءَ أَشْرُسُنَا إِدْرَاهِينٌ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّهَا مُهْلِكٌ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَنُوقًا لن نجي أنه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط عن سير ذيهن وضاق بهم ذرعا وقال لا تخف ولا تحزن اننا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين ان منزلون على اهل هذه القريه رزقا من السماء بما كانوا يفسقون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 فكذبوه فاقذبتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكان مستبصرين